طعها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تزيل من من خلق الأرض والسماوات العلا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 الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأنا را فقال لأهلهم كثو إني نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إن فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أعبدني وأقم الصلاة لذكرى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزاء كل نفس لتجزاء كل نفس بما تسعى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 وأشركه في أمري كي كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد منن نا عليك مرة إِذْ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قض فيه في التابوت فقض فيه في اليم فليلقه اليم ب الساحل يأخذه عدول لي وعدول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إهتمشي أختك فتقول هل أدل لكم على من يكفله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 أني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إن رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم.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 ولقد أرَيناه آياتنا كلها فكذب وآبى قال أجيتنى لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا نأتينك بسحر مثله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 قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المفلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى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 إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب وموسى قال قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلم أَشَدُّ اين عذابوا وابقى قالوا لنؤثرك لن على ما جاء والذي فطرنا فاقض ما أنتقام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما Wallahu خَيْرُ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ مَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى تَهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي من تحت ها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب.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 مَن بَاتَ مَرْزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطَغَوْا فيه فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يُحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ وَمَا وما اعجلك عن قومك يا موسى قالهم اولائي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامر فرجع موسى إلى قومه ربانا أسفنا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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك القسامرين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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفُهُ فِي الْيَمِّ مِنَ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 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِّنَ اللَّدُنِّ ذِكْرًا مَّنْ أعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَى يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّارِ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا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 فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرا وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا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 مَن رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَهْ ابْطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من طغينه لقالوا لقالوا ربنا لولا رسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزق قل كل مترابص فترابصوا